من سلسلتنا المتعلقة بالتمهيد لدراسة الفقه المالكي ونخصص درس اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى لمصادر الفقه المالكي عبارة أخرى ما الكتب التي يعتمد عليها في دراسة الفقه المالكي، وقد ارتئيت أن أقسم هذه المصادر او الكتب إلى أقسام، اولها المصادر الأصلية، وثانيها الكتب الفقهية الجامعة، وثالث الأقسام الكتب غير المتخصصة في الفقه ورابع الأقسام كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وخامس الأقسام المتون الفقهية وما يتعلق بها وقد نختم هذا الدرس بالطريقة المثلى أو التي نراها هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه المالكي لا يخفى عليكم أن هذا المذهب من أثرى المذاهب الفقهية فقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة لا يأتي عليها الحصر ولا الاستقصاء ولا سبيل إلى إحصائها في كتب ضخمة جامعه فكيف بإحصائها في درس مثل درسنا الذي نحن بالصدد ومما يميز الفقه المالكي عن غيره تنوع هذه المصادر واختلاف موضوعاتها بحيث تجد في الفقه المالكي بعض الموضوعات او بعض الكتب المخصوصة بموضوعات لا تجد لها صبا في المذاهب الأخرى او تجد صباها في المذاهب الأخرى ضعيفا او قليلا فالمالكية مثلا يتميزون بالكتب الكثيرة التي ألفت في الوثائق في علم الوثائق وفي ما جرى به العمل وهذه كثيرة خاصة عند المتأخرين وأيضا المالكية كما ذكرنا عندهم تنو فمؤلفاتهم في الكتب في الفقه على طريقة الرواية والأثر كثيرة وروايات وكتبهم في الترجيح والتشهير وتحرير المذهب كثيرة وكتبهم في الاستدلال للمذهب كثيرة، وكتبهم في شروح الأحاديث مع عدم مخالفة المذهب في الغالب ايضا كثيرة، وكتبهم المختصرة التي على شكل متون منظومة أو منثورة كثيرة وهكذا. فإذن ما لا يدرك كله؟ لا يترك جله أو بعضه فلذلك نكتفي بإشارات جامعة تنبئ عما وراءها وتفتح المجال لكم للنظر والبحث وتفصيل هذه الأمور التي نذكرها هنا على سبيل الإجمال القسم الأول ذكرنا أنه خاص بالكتب الأصلية وأقصد بذلك الكتب التي يعتمد عليها المالكيه في معرفة مذهبهم في معرفة أقوال الإمام مالك وأقوال أصحابه الأقربين. وهذه الكتب هي الموطا والامهات والدواوين. وفي الحقيقة أغلبهم يذكر الأمهات والدواوين فقط ولا يذكرون الموقع وسبب ذلك أن الموقع في الأصل كتاب حديث من تأليف الإمام مالك نفسه وقد تحرى فيه مالك رحمه الله أن يجمع فيه أحاديث صحيحة منقحة فلقي كتابه من القبول ما جعله يتبوء مرتبة عالية بين كتب الحديث ولكن كتاب الموقع ليس كتاب حديث فقط بل فيه من الفقه الشيء الكثير فيه من فقه الإمام مالك الشيء الكثير سواء منه ما يصرح فيه مالك برأيه أو قوله في المسألة الفقهية أو ترتيب الموطا وترتيب أبوابه مما ينبئ عن ملكة فقهية راسخة ولا يخفى عليكم أن الموطا موطآت فقد اختلفت رواياته إلى بضع عشر رواية المشهور منها المتداول المعتمد عند المالكيه هو موطأ يحيى بن يحيى الليسي الأندلسي الذي أشرنا إليه آنفا والذي لقبه مالك بعاقل الأندلس في الرواية المشهورة حين كان الطلبة يدرسون على مالك ومعهم يحيى، فجاء الفيل إلى المدينة ادخل إلى المدينة فقام الناس وانفضوا عن مالك لرؤيته وبقي يحيى جالسا فحين سأله مالك عن ذلك قال إنما جئت لأدرس العلم على مالك وما جئت لأرى الفيل فسماه العاقل أو عاقل الأندلس موطأ يحيى بن يحيى هو المشهور كما ذكرنا وهناك موطأات أخرى من أشهرها موطأ محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وغير ذلك لا نطيل بذكر هذه الموطئات والاختلاف فيما بينها لكن أقولها لكم بصراحة الموطأ عند عامة المالكية عند جمهور المالكية ليس مقدما في معرفة فقه الإمام مالك، ولذلك فإن فإنهم يذكرون في الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب قاعدة عامة سار عليها جمهور المالكية فيقولون نقدم قول الإمام مالك الذي رواه ابن القاسم في المدونة، ابن القاسم في المدونة. وبعده نأتي بقول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم، لكن في المدونة. ثالثا قول ابن القاسم في المدونة. رابعا قول غير ابن القاسم في المدونة. خامسا قول الامام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة سادسا قول الامام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة سامعا قول ابن القاسم في غير المدونة ثامنا الأقوال الاخرى أقوال العلماء الآخرين هذا القول هو هذا الترتيب أو هذه القاعدة هي المشهورة عندهم وأنت ترى ان القاعده تدور على تقديم المدونه مطلقا وعلى تقديم قول ابن القاسم مطلقا ولذلك يجعلون قول الامام الذي رواه ابن القاسم في المدونه مقدما على قول الامام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونه لما لأنهم يقدمون ابن القاسم على غيره مطلقا مفهوم ويجعلون ما يرويه ابن القاسم في المدونه مقدما على ما يرويه ابن القاسم في على قول ابن القاسم في غير المدونه هذا يدل على تقديم المدونه مطلقا هذه القاعده المشهوره هنالك قاعدة أخرى لكنها لم تجد صبا كبيرا عند علماء المذهب وهي تجور على تقديم قول مالك في الموطأ اولا ثم بعده يأتي قول مالك في المدونة ثم قول ابن القاسم في المدونة ثم قول ابن القاسم في غير المدونه ثم قول الغير أي غير ابن القاسم في المدونة وبعده الأقوال الأخرى طيب مجملاً الفرق بين المذهبين المذهب المشهور والمذهب غير المشهور الفرق الأساسي هو في قضية الموطا مع المدونة هل يقدم الموطا ام تقدم المدونة الذين يقدمون المدونة يقولون إنها أقوال مباشرة للإمام مالك في الفقه على أبواب الفقه نقلها عنه صاحبه الذي لازمه ملازمة تامة ولم يخرج عن أقواله مطلقا وتداول هذه المدونة أربعة من كبار العلماء من المالكية هم مالك الإمام وأسد بن الفرات وعبد الرحمن بن القاسم وأسد بن الفرات وصحنون فلذلك كانت المدونة عندهم اولى من غيرها بالاتفاق والذين يقدمون الموقّع يقولون هذا كتاب كتبه مالك بنفسه ونقحه بنفسه فلا يمكن أن يقارن بما كتبه غيره وإن ادعى أنه أقرب إلى قوله ومثاله بعد الموقع يذكرون الأمهات والأمهات هي أربعة كتب عليها مدار الفقه المالكي وهي المدونة لصحنون والعتبية لمحمد العتبي وهي المستخرجة والموازية لمحمد بن المواز والواضحة لعبد الملك بن حبيب هذه أربعة كتب الموجود منها والمتداول هو مدونة صحنون وهي ال التي تسمى المدونة الكبرى وقد يطلق عليها عندهم الأم أو الكتاب هكذا بإطلاق وقد يطلق الكتاب أيضا على تهذيبها للبراضع فإنه قد اشتهر الشهارا بالغا أيضا فالمدون لا شك أنها أصل الاصول عنده وأما المستخرجة أو العتبية فلولا أن ابن رشد قد حفظها لنا في كتابه البيان والتحصيل لا انقرضت كما انقرضت الكتب الأخرى والموازية ذكرناها لمحمد بن المواز والواضحة ايضا لعبد الملك بن حبيب وهي مفقودة أو مفقود اكثرها وأحد المستشرقين المعاصرين نشر جزءا يسيرا منها المدونة لها قصة عجيبة في, في تأليفها فالأصل فيها ان أسد بن الفرات وهو قاضي القيروان التقى بالإمام مالك وبدأ يسأله أسئلة افتراضية على طريقة الفقه الافتراضي ومالك يكره ذلك كراهه شديدة فلذلك أرشده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى الذهاب إلى العراق لأنها موطن الفقه الافتراضي. فذهب هنالك والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني وتدارس معه مجموعة من المسائل. وبلغه وهو هنالك بالعراق نبأ وفاة الإمام مالك. فتأثر لذلك ورحل إلى أصحاب مالك وكان كثير منهم في مصر فذهب إلى مصر ووجد عندهم اختلافا في مناهجهم الفقهية فحين ذهب إلى ابن وهب كان يجيبه بالرواية فقط ويكره أن يناقشه في الافتراضات. حين توجه إلى أشهب وجده يجتهد من نفسه ويخالف الإمام مالكا في في بعض المسائل فإذا سأله في مسألة وقال له هل هذا قول مالك يقول هذا قولي فترك أشهب أيضا وتوجه إلى ابن القاسم العثقي وانشرح صبر أسد بن الفرات لمتابعة ابن القاسم فبدأ يسأله في عن تلك الأسئلة التي هي التي جاعدها من العراق من عند العراقيين ويكذ منه قول مالك فيها أو قياس قول مالك فيه فكان ابن القاسم يجيبه بما يرويه عن مالك او بما يقيسه هو ويخرجه من الأقوال على قول مالك رحمه الله تعالى واستمرت هذه المدارسه بينهما مده طويلة ادت الى انتاج المدونه في صيغتها الأصلية ثم جمع اسد اسد بن الفرات هذه المدونه ورجع بها الى افريقيه اي تونس القيروان وكانت تسمى الأسدية وبدأ يدرسها وينشرها بين الناس لكن كانت طلبه مزورين شيئا ما عنها بسبب ميله رحمه الله في التدريس إلى فقه العراقيين فأراد أحد هؤلاء الطلبة أن ينقح هذه الأسدية فأخذها من أسد بن الفرات وحاول أن يأخذها منه لكن أسدا كان يشح بها ولا يحب أن يعطيها لأحد سيبدو أن هنالك تقول إن شحنون قد احتال في أخذها من أسد بأن استعارها منه لليله واحده ووزعها على قلبه فاستنسخوها فما ات الصباح حتى كانت المدونة أي الأسدية منسوخة عند سحنون فأخذها سحنون إن صحت الرواية فأخذها وذهب بها إلى ابن القاسم وهناك عند ابن القاسم بدأ يعرضها عليه من جديد فأسقط ابن القاسم منها الشيء الكثير خصوصا تلك المسائل التي انتقدها أهل القيروان وهذبها سحنون وجعلها مبوبة بعد ان كانت مختلفة الابواب ذلك كانت تسمى المختلقة وزاد فيها بعض الايات والآثار وغير ذلك من الاقوال والروايات فصارت المدونة في صيغتها الأخيرة وكتب ابن القاسم إلى أسد بأن يعرض كتابه على سحنون ليراجع ما تغير في المدونة لكن أسدا رفض ذلك وقد تقع حظوظ من النفوس في مثل هذه الأمور المقصود أنه رفض ذلك فيقال بأن ابن القاسم دعا أن لا يبارك له في تلك المدونة في الأسدية فلذلك صارت الأسدية مرفوضة إلى اليوم هذه هي القصة العجيبة لهذا الكتاب كتاب المدونة وكما ترون فقد اجتمع عليه أربعة من الأئمة الإمام مالك هو الأصل وابن القاسم بعده وأسد ابن الفرات وسحنون رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين هذه الأمهات بعدها يذكرون الدواوين وهي تلك الأمهات يضيفون إليها سبعة من الك... يضيفون إليها ثلاثة من الكتب لتصيرة سبعة سبعة دواوي فيزيدون يزيدون التي أشرنا إليها آنفا. ويزيدون المجموعة لابن عبدوس. ويزيدون المبسوطة وبعضهم يقول المبسوط بالتذكير للقاضي إسماعيل وهي التي اشرنا إليها في درس تطور المذهب المالك فالمختلطة ذكرناها آنفا هي تقريبا هي المدونة لكن هي المدونة قبل أن يرتبها سحنون ويبوبها ويهذبها وهي غير موجودة الآن فيما نعلم إذن هذه الأصول هذه الأصول كما ذكرنا الذي بقي منها في الحقيقة المدونه وهي مطبوعه متداولة والمستخرجة بقيت في غضون كتاب البيان والتحصيل وغيرها لا يكاد يوجد إلا فيما ينقله عنها بعض الأئمة خاصة منهم الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه النوادر والزيادات فإنه ينقل كثيرا عن هذه الكتب التي فقدت الآن فلذلك كتاب النوادر والزيادات مفيد من هذه الحيثية فائدة عظيمة القسم الثاني الكتب الفقهية الجامعة وأغلبها موسوعات فقهية وهذه الكتب أنصحكم بأن تطلعوا عليها لتروا مقدار ما كان للمالكية في اوج ازدهار مذهبهم من العبقرية في التاليف ومن حسن التبويب والتنسيق ومن الحرص على الاستدلال وجوده الاستنباط وهذا شيء لا نعرفه عن المالكية المتأخرين الذين جمدوا. في القرون الأخيرة ونسوا كثيرا مما خلفه لهم أئمتهم المتقدمون من المناهج الفقهية العجيبة في الاستدلال والاستنباط الكتب كثيرة ولا يمكننا أن نحيط بها نشير إلى بعضها على سبيل الاختصار منها تبصرة اللخمي وهي من الكتب المعتمدة ومن الكتب التي اعتمدها من الكتب الاربعه التي اعتمدها خليل في مختصره كما اشار إلى ذلك في مقدمة المختصر وان كانت معتمدة فمع ذلك كانوا يضربون بها يعني يجعلونها مثالا على الإمام الذي على العالم الذي يخالف إمامه ويغير كثيرا من مذهبه حتى قالوا إن اللخمي مزق مذهب مالك رحمه الله تعالى وعقد ذلك النابغة في البطليحية بقوله واعتمدوا في هذا في الحقيقة النابغة ينظم ما ذكره الهلالي في كتابه نور البصر كتاب نور, الب... نور البصر هذا كتاب مطبوع مختصر جدا صغير شرح فيه الهلالي مقدمة مختصر خليل رحمه الله وأتى بمجموعة من الفوائد والفرائد فالنابغة الشنجيطي أخذ ما يتعلق بالكتب كتب المالكية من نور البصر ونظمه في منظومته هذه ف. يقول عن التبصرة واعتمدوا تبصرة اللخمي ولم تكن لجاهل امي لكنه مزقه لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره أي لدى يعني جمعه من الـ الـ من أقوال المذهب لكنه مزقه لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره من الكتب النافعة كتاب التفريع لابن الجلاب وهو مفيد مطبوع لكنه لا يهتم كثيرا بالاستدلال لكنه مفيد في تحرير المذهب معكم. من الكتب النافعة كتب ابن رشد الجد خاصة الموسوعة والفقهية العجيبة التي تسمى البيان والتحصيل وشرح فيها المستخرجة للعتبي وكتاب كتاب النافع والمطبوع وأيضا له كتاب المقدمات الممهدات على المدونة فيه فوائد أيضا فوائد فقهية كثيرة لكن أنصحكم كتاب البيان والتحصيل بالنظر فيه ومطالعته ويعني الاستفادة منه في البحوث ونحو ذلك من الكتب النافعة كتب القاضي عبد الوهاب منها كتاب الإشراف على نكة مسائل الخلاف وكتاب المعونه على فقه عالم المدينة هذه كلها مطبوعة كتاب المعونه مطبوع في مجلدات ثلاثة بتحقيق حميش وله كتاب التلقين وأيضا معتمد جدا وهو الذي شرح الإمام المازري في كتاب عجيب من أفضل ما ألف في فقه المالكية وهو شرح التلقين وله منهج عجيب في شرح التلقين يعمد إلى قول القاضي عبد الوهاب في التلقيم ويقول في هذا الكلام مثلا خمس مسائل أو ست مسائل المسألة الأولى لما كذا وكذا المسألة ثم بعد ذلك يرجع إلى تلك المسائل ويذكرها بالتفصيل ويستدل ويناقش ويحرر فهو في الحقيقة كتاب عجيب جدا كتاب عجيب جدا وهو مطبوع في ثمان مجلدات. أيضا من الكتب المفيدة التي أنصحكم بالنظر فيها كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للإمام الشهيد الفندلاوي رحمه الله تبارك وتعالى وأصله من بلاد تونس لكنه رحل إلى الشام واستشهد هنالك في الحروب الصليبية توفي سنتا استشهد سنتا خمسمائة و بضعين واربعين يعني اظن وخمسمائة وثلاثة واربعين الامام الفندلوي فائدة هذا التهذيب هذا كتاب التهذيب مطبوع من مطبوعات وزارة الأوقات المغربية واضنه ايضا طبع في دار الغرب الاسلامي هذا الكتاب لا يحيط بكل مسائل الفقه لكنه يختار بعض المسائل الخلافية ويذكر قول المخالفين بالمالكية وقول المالكية ويستدل لكلام المالكية بما تقر به أعين المتفقهين على مذهب المالكية فإذا فيه مسائل منتقات من الفقه ولكنه يعني يستدل ويناقش ويجادل باستدلالات عجيبة جدا كأنه ألف الكتاب ربا على الذين يعني ينكرون على الملكية بعض المسائل الخلافية المشوّعة. فهذا الكتاب أنا مطبوع أظن في خمسة أجزاء أو أربعة أظن وخمسة بالسهارس وهو كتاب نافع جدا وأنا أنصحكم بالنظر فيه والاستسادة منه. من الكتب الجامعة أيضا كتاب الذخيرة للقرافي وهو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي الذي يعني استقر بمصر وتوفي بها في اواخر القرن السابع الهجري يعني تقريبا تقريبا سنه 680 680 وبعض وثمانين الهجره وقد جمع في الذخيره بين كتب عكس عليها المالكيه شرقا وغربا وهي كتب خمسة يقول وهي المدونة والجواهر والتلقين والجلاد والرسالة المدونة هذه معروفة الجواهر ابن شاس. التلقين للقاضي عبد الوهاب الجلاد المقصود بكتاب التفريغ للجلاد. والرسالة المتن المشهور لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى فجمع بين هذه الكتب و يعني ليس فيه استدلال كثير لكن فيه تحرير للمذهب وجمع للأقوال مع أنه يناقش في بعض الأحيان بعض الفقهيه ايضا من الكتب كتب النوازل والفتاوى وهذه من خصوصيات المذهب المالكي لا تكاد توجد في المذاهب الأخرى إلا عند الحنفية ايضا والسبب في ذلك أن المذهبين الحنفية والمالكي هما اللذان ابتليا بالقضاء والفتوى والحكم أكثر من غيرهما فالمذهب المالكي حكم قرونا متطاولة في بلاد الغرب الإسلامي خصوصا والمذهب الحنفي أيضا حكم مدة طويلة في الخلافة العباسية والعثمانية كتب النوازل والفتاوى كثيرة من أفضلها فتاوى ابن رشد رحمه الله أيضا كتاب المعيار المعرب للونشريسي. في النوازل والمعيار الجديد غير وغير هذه الكتب إلى جانب هذه الكتب الفقهيه ننتقل إلى القسم الثالث أي إلى الكتب غير المتخصصة في الفقه والتي ما ذلك تجد فيها ثقها كثيرا أخص بالذكر هنا كتب التفسير وكتب شروح الحديث كتب التفسير يمكن أن نجد شيئاً من الفقه المالكي في بعض كتب التفسير التي ألفها مالكيون، كالذي نجده شيئاً ما في كتاب في تفسير القرطب. لكن أقصد بكتب التفسير هنا على وجه الخصوص كتب أحكام القرآن، وأخص بالذكر منها كتاب ابن العربي، رحمه الله تعالى أبو بكر ابن العربي. كتابه في أحكام القرآن عجيب وفي استدلالات نفيسة جدا وابن العربي اجتمع فيه أمران عجيبان أولهما التعصب الشديد لمذهب مالك رحمه الله كما نراه في كتبه وثانيهما مخالفة الإمام مالك ومخالفة المالكية في مسائل كثيرة حيث يجتهد في مسائل كثيرة يخالف فيها مشهور مذهب المالكية وينحو مع الدليل الذي يراه من الحديث أو الأثر أو غير ذلك مع أنه شديد التعصب للمذهب مالك رحمه الله كتب ابن العربي مفيدا منها كتاب أحكام القرآن يمكنكم أن تقرأوا فيه وتستفيدوا منه كثيرا أما شروح الحديث فهذه في الحقيقة شيء عجيب لأن كثيرا من الطلبة عندهم التباس في هذا الأمر وهن أن المالكية لم يعتنوا بالحديث لأنهم ينظرون إلى المالكية المتأخرين فيجدونهم منغلقين على أنفسهم يتداولون اقوالا بأينها ومتونا مخصوصة ولا ينظرون في الآثار أو في كتب الحديث إلا لأجل التبرك كما كان مشهورا عندنا في بلاد المغرب يقرؤون صحيح البخاري للتبرك فقط فظن بعض الناس أن المالكية بينهم وبين الحديث عداوه وأنهم لا يعتنون بالاستنباط والاستدلال الحديثي وهذا خطأ وإذا نظرنا إلى الكتب التي أدلتها المالكيه في شروح الحديث فنجدها تتربع على قمة الكتب المخصصة لشروح الحديث واعتنى المالكيه على الخصوص بموطأ مالك وبصحيح مسلم وإن كان لهم مشاركة في شروح الحديث في شروح كتب الحديث كلها لكن اعتناؤهم بالموطأ وهذا شيء يعني مفهوم على اعتبار أنه كتاب إمامهم واعتناء بصحيح مسلم لما اشتهر من أن المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري كما تدرسونه في علم مصطلح الحديث فأما الموطأ فاجل شروحه الذهب المالكية كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار كلاهما للحافظ ابن عبد البر التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد وهذا قد رتبه على شيوخ الامام مالك وكمله بكتاب الاستذكار واسمه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار شيء انتهى والتمهيد والاستذكار كلاهما يشتركان في التعرض للاحكام المستنبطة من الحديث ومن آراء الفقهاء لكن الاستذكار فيه إيجاز أكثر وفيه اختصار أكثر وزاد فيه شرح ما لم يشرحه في التمهيد من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضوان الله عليهم وفقهاء المذاهب ونحو ذلك وأيضا لم يفصل في الاستذكار اختيارات الإمام مالك رحمه الله فهو وأيضا الاستذكار مرتبون على نفس الترتيب الموطأ أي على الأبواب بخلاف التمهيد قلنا إنه رتبه على أسماء شيوخ مالك رحمه الله ثم بعد التمهيد والاستذكار عندنا كتاب المنتقى للباجي هو مطبوع ولكن طبعته ليست جيدة لكن تفيد كتاب المنتقى هذا من أجل ما قلته في فقه الحديث والباجي من الأئمة المشهود لهم بالعناية بهذا الفن بفن الحديث وفن الاستنباق من الأحاديث وبالفقه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى الذي كان معاصرا لابن حزم وكان له مع ابن حزم صولات وجولات. وأيضا كتاب القبس لابن العربي وهو مطبوع في مجلدات أربعة وهو لا يشرح كل ما في الحديث ولكن تأنه إملاءات مخصصة على بعض المسائل المصنفطة من الأحاديث ولكنه مفيد جدا. وابن العربي طريقته عجيبة في التأليف. أما صحيح مسلم فأكثر شروحه للمالكيه كتاب المازري المعلم بفوائد صحيح مسلم وأكمله القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم وبعده الأببي التونسي بكتاب إكمال الإكمال وزاد عليه السنوسي حاشية وايضا كتاب الفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي وهو غير القرطبي المفسر فهذه شروح صحيح مسلم ايضا صحيح البخاري من أجل شروحه شرح ابن بطال ويعتمده الحافظ ابن حجر كثيرا وايضا ابن العربي شرح على الترمذي هو عارضة الاحودي وهو جليل جدا مطبوع وفيد نافع جدا وهكذا فهذه الكتب ليست مختصة في الفقه ولكن مع ذلك يمكن الرجوع إليها في تحقيق كثير من المسائل الفقهية وأنا في الحقيقة كثير من الاستدلالات المالكية وكثير من الأقوال الفقهية المالكية أجدها مثلا في منطقة الباجي علم من الكتب النافعة في هذا المجال مع أنه في الأصل شرح للموطأ وليس كتابا فقهي القسم الرابع نذكر فيه الأصول والقواعد الفقهية اشتهر عند كثير من العلماء أن المالكية ليس لهم إبداع في علم أصول الفقه وأنهم عالة في ذلك على الشافعية مثلهم مثل الحنابلة في ذلك وأن أهل الأصول في الحقيقة إما حنفية وإما شافعية وأما المالكية والحنابلة فعالة على الشافعية في كتب الأصول وهذا رد عليه بعض الباحثين المعاصرين بأن تتبع ما ألفه المالكية في علم أصول الفقه فجمع من كتب الفهارس ومن ال لوائح الكتب الموجودة في الخزانات كثيرا من الكتب التي ألفها المالكيه فجاء بحثه جامعا لكتب أصولية كثيرة وهذا يدل على أن المالكي يتألف في علم أصول الفقه كثيرا ولكنه لا يدل على أن للمالكية إبداعا حقيقية في علم أصول الفقر والحق أن هذا القول الذي يقال عن المالكيه له حظ من النظر فعلا ليس لهم إبداع كبير في علم أصول الفقه. ليس كإبداع الشافعية مثلا خاصة من متكلميهم لكن عند المالكيه بعض المحطات الأصولية التي فيها إبداع وتحرير وزيادة منها ما كتبه الباجي أبو الوليد رحمه الله كتاب إحكام الفصول في احكام الأصول وله كتاب الحدود وكتاب الإشارات هذه كلها في علم أصول الفقه وايضا لابن رشد كتاب الضروري في أصول الفقه فيه يعني فوائد لا بأس بها وفيه وإن كان اعتمد على مستقصى الغزالي لكن فيه زيادات نافعة وأهم الأضافات المالكية إنما هي في أبواب المقاصد خاصة عند الإمام الشاطبي الذي اعتمد بدون شك على ما ألفه من كان قبله كالغزالي مثلاً ولكنه طور امورا كثيره وأضاف إضافات نوعية وأبدع في كتابه ما ابداع فكل من ذكر المقاصد الآن يذكر الشاطبي مع أن الشاطبي ليس في الحقيقة هو الذي ابتدع هذا العلم واحدثه على غير مثال سابق ولكن هو الذي كتب فيه ما لم يكتبه غيره وحققه وحرره ونقحه تنقيحا بالغا وايضا للمالكيه كتب نافعه في قضيه بناء الفروع على الاصول كالذي كتبه التلمساني مثلا في كتابه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الوصول هذا وإن كان صغير وإن كان صغيرا فهو مفيد جدا هذه في أصول الفقه أما القواعد المالكية لهم كتب كثير في القواعد الفقهية منها قواعد المقري وقواعد الونشريسي شريسي المسالك إلى قواعد الإمام مالك ومنها كتاب القرافي وهو يعني معتمد عند المذاهب كلها ينهلون منه ويستفيدون منه أقصد به كتاب الفروق للقرافي في أنوار البرق في انواع الفروق وكتب أخرى كثيرة وللمالكيه نظم في القرائد الفقهيه طويل شيئا ما للزقاق المالكي صاحب المنظومة المعروفة الزقاقية لامية له كتاب له منظومه في القواعد الفقهيه شرحها المنجور وكملها مياره وشرحها في كتابه يعني اكمله في تكميل المنهج يعني الأصل هو المنهج المنتخب لا قواعد المذهب واكمله نظما وشرحا الامام مياره من أقسام كتب المالكية هو المتعلق بالمتون وما كتب عليها المختصرات بدأت عند المالكية منذ زمن بعيد واشتهرت مختصرات ابن عبد الحكم المصري ولكن لم تكن كمختصرات المتأخرين وإنما هي كتب مختصرة تجمع علما كثيرا في الفاظ مختصره ولكن ليس فيها الغاز كتب المتاخرين كما نجده عند خليل وغيره فمن الكتب او من المتون التي اشتهرت وهي من المتون المتقدمين نتن الرساله لابن أبي زيد القارواني رحمه الله تعالى وهو من أكثر متون المالكية بركة وكل من حفظه واشتغل به ظهرت بركة ذلك عليه في فقهه وعلمه وقد ألفه ابن أبي زيد وسنه تبعة عشر عاما لكنه جامع وفيه وفي مقدمة عقدية على طريقة أهل السنة والجماعة ليس فيها شيء من بدعي المتأخرين، لذلك حار المتأخرون من المالكية مع هذه المقدمة، منهم من يؤولها ومنهم من يجعل كلامه قولاً، يعني قال ابن أبي زيد كذا، ما يستطيعون أن ينكروا على ابن أبي زيد أنه إمام معتبر عندهم، يقولون قال ابن أبي زيد والقول المشهور عندنا عند المتأخرين من المتكلمين كذا وآخر، ما يستطيعون يعني أن ينكروا على ابن أبي زيد وهو إمامهم المبرز. الرسالة مفيدة جدا وإن شاء الله تبارك وتعالى ان فسح الله في المدة نجعلها بعد متن ابن عاشر فنتدرسها إن شاء الله تبارك وتعالى وشريحها كثيرة بل قال زروق رحمه الله وهو أحد شراحها ما معناه منذ وفاه ابن أبي زيد إلى زمنه هو لا تخلو سنة من خروج شرح على متن الرسالة فشرح الرسالة كثيرة لا سبيل إلى احصائها المعتمد منها في التدريس هو شرح أبي الحسن المنوفي وابو الحسن هذا له سته شروح على الرسالة ست شروح على الرسالة لكن المتداول هو الشرح الأصغرها الشرح الصغير وهو الذي عليه حاشية للعدوي المالي وشرح ابي الحسن هذا الذي عليه حاشية العدوي شرح ممزوج يمزج بين المتن والشرح وهو مفيد في التعليم وفي التدريس وفي السرد على ما فيه من اخطاء في أبواب العقيدة ثم من انفع شروحها شرح النفراوي الفواكه الدواني هذا شرح مفيد جدا نافع جدا شرح الزروق في فوائد لكنه مختصر شرح ابن ناجي مفيد شرح ابن ناجي التونسي مفيد وإن كان يعني أنا في الحقيقه أجد فيه بعض التطوير في بعض المسائل وكذا أفضل شرح النفراوي في الحقيقة هناك شرح القاضي عبد الوهاب رحمه الله ف وكان معاصرا لابن أبي زيد وكان بينه وبين أبي ابن أبي زيد قصة فإن ابن أبي زيد لما ضاقت الضائقه بالقاضي عبد الوهاب أرسل إليه ابن أبي زيد شيئا من المال شيئا معتبراً من المال يعني يعينه به وهذه كانت سنة متبعة بين العلماء فقال القاضي عبد الوهاب ما معناه صار علي أن أرد له هذه هذا الافاده التي أفادنيها وذلك بأن أشرح كتابه في الرسالة لكن شرح الرسالة إنما طبع بعضه ولم يطبع كاملا هكذا يعني شرح الرسالة لا تحصى باب الرسالة هنالك جامع الأمهات لابن الحاجب وعليه شروح ليست كثيرة جمال الدين ابن الحاجب الإمام وهو مختصره الفرعي فإن له مختصرين مختصر أصلي في أصول الفقه ومختصر فرعي هو جامع الأمهات في الفقه المالكي أجل شروحه كتاب التوضيح لخليل خليل بن إسحاق صاحب المختصر من الكتب او من المتون المشهورة كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر وهذا لن اطيل في الكلام عليه لأننا إن شاء الله تعالى انطلاقا من الأسبوع المقبل سوف نتطرق إليه بالشرح وقد نقدم لذلك بمقدمة يسيرة عن شروحه وأهم ما كتب على هذا المتن. ثم لا شك ان اعظم المتون عند المالكيه إنما هو مختصر خليل فمنذ ان الف خليل بن اسحاق الجندي مختصره هذا صار هو العمده عند المالكيه حتى قال اللقاني كلمته المشهورة نحن خليليون اذا ضل خليل ضللنا وهذا الكلام فيه يعني عبارة فجة في بعض الشيء لكنه حق فإن المتأخرين لم يخرجوا عن أقوال خليل أبدا ولذلك ما أخطأ فيه خليل فإنهم تابعون له في الخطأ هذا معنى قوله إذا ظل خليل ظل خليل كتب مختصر وهذا باختصار شديد يعني اختصر في العبارة إلى ما يكون الاختصار حتى صار الغزن وصار يحتاج يحتاج إلى شرح بل شروحه تحتاج إلى شرح فشدة الاختصار فائدتها جمع المسائل الكثيرة لكن المفسدة من شدة الاختصار هي شدة الإلغاز والصعوبة في الفهم شروح خليل كثيرة جدا من أجلها وأعظمها مواهب الجليل للعلامه الحطاب وهذا فيه شيء من الاستدلال لا بأس به وفيه تحرير من الأقوال وفيه فوائد من شروح خليل منح الجليل وغيرها يعني جواهر الاكيل وغيرها وأيضا شرح عبد الباقي الزرقاني وإن كان قد جاء من بعده بعض العلماء وانتقدوا عليه أشياء في شرحه حتى قالوا لا يعتمد على شرحه منهم البناني في حاشيته وجاء الرهوني بعد ذلك وجمع بين كلام الزرقاني وكلام البناني وكلام غيرهما في كتاب جامع على مختصر خليل صار العمدة عند المتأخرين جدا صار العمدة في الفتوى عندهم أيضا من المتون المشهورة منظومة تحفة الحكام في نكة العقود والأحكام وهي خاصة بمسائل التوثيق والعقود والقضاء نحو ذلك وهي المسممات بالعاصمية لأنها منسوبة للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي صاحب مرتقى الوصول في علم أصول الفقه ومهيع الوصول ايضا قبله وتحفة الحكام أرجوزة يعني على طريقة الأندلسيين يعني أرجوزة عجيبة أسلوبها سلس جدا وليست فيها ضرورات المغاربة والشناقطة وأمثاله وانما يعني فيها سخانة في الأسلوب وجمال في التعبير وعليها شروح متعددة من أشهرها شرح السوني البهجة في شرح التحفة وشرح ميارة ميارة كبير محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة أيضا وشرح آخرة متعددة إذا هذه إطلالة أعلى مجيدا أني أكثرت عليكم الأسماء والعناوين والأسماء الأعلام وغير ذلك ولكن هذا إنما نفعله لتحميسكم للنظر في كتب المالكية والاستفادة منها، وليس الغرض من هذا الدرس الإحاطة بكل ما يمكن معرفته حول هذه الكتب. هذا يستحيل ولا يمكننا ذلك أصلاً، ولكن مقصودنا إنما هو إعطائكم المفاتيح ومن الأخطاء الشائعة عند طلبة العلم أنهم يعتقدون أن الدرس الذي يأخذونه على معلمهم أو استاذهم هو كل ما يمكن أن يأخذوا في ذلك الموضوع بحيث ما أخذه في الدرس ينتفع به وما لم يقوله الشيخ فإنهم لا يبحثون عنه هذا خطأ شديد جدا والصحيح أن الشيخ إنما يعطيك المفتاح مفتاح العلم وأنك لا بد أن تكمل علمك وتكمل ما أخذت عن شيخك بالقراءة في الكتب بادمان النظر في الكتب، لذلك هذه الكتب التي ذكرنا أنصحكم بمحاولة اقتناء ما يمكن منها او البحث عنها على الشبكة فإن كثيرا منها مصور. على الشبكة بمحاولة حفظ أسمائها وعناوينها وأسماء مؤلفيها بالتعرف عليها أكثر وعلى مناهج مؤلفيها إلى غير ذلك بالقراءة فيها بالمطالعة في هذه الكتب هذا كله مما يستفيد منه يستفيد منه طالب العلم كثيرا أما المنهجية التي أفضلها لدراسة المذهب المالكي هنالك منهجيات كثيرة وفي هذا العصر صار الناس يكثرون من ذكر المناهج العلمية حتى صار كثير من الطلبة يقع لهم تردد واضطراب في هذا الأمر وتجد الطالب يتردد هل أتبع المنهجية الفلانية أو العلانية وينتج من ذلك أنه يقف في خطوته الأولى فلا يخطوها منتظرا أن يتفق الناس على منهجية واحدة وهذا لا يكون لا يمكن أن يتفقوا فإذا أطلت التردد لم تحصل شيئا وهذه المناهج غاية ما يمكن أن يقع لك من مفسدة عند اتباع أحد هذه المناهج أن تتبع المفضول وتترك الفاضل هذا أقصى ما يمكن أن يقع وهذا يمكن استدراكه لو فرض ما أنك اتبعت منهجية غير سليمة يعني كتب مثلا متتارية غير سليمة يمكنك أن تستدرك في وسط الطريق فالخطأ الكبير هو التردد والتوقف بعض الناس في مناهج دراسة الفقه المالكي يكثرون المتون فيجعلون في كل مرحلة متونا مختلفة متعددة العشماوية والعزية و... كتاب ومنظومة محمد البشار والاخبري والشرح الصغير وإلى آخر يجمع كل ما ألف من المتون في فقه المالكي، ويطالبون الطالب بدراسته وأنا الذي أرى أن نتبع في دراسة الفقه المالكي ما اتبعه شيوخنا من العلماء والذي اتى اكله لأنه لا شك المنهج الذي طبق فعليا وظهرت ثمرته مقدم على المنهج النظري الذي لم يطبق من قبل المنهج المطبق عندنا في بلاد المغرب هو متن ابن عاشر اولا متن المرشد المعين هذا للمبتدئين جدا ولذلك يحفظه كان يحفظه يعني الاطفال عندنا الصبيان بعده متن الرساله وبعده مختصر خليل من جمع هذه الثلاثة وفهمها وأتقنها وحفظ ما يمكنه أن يحفظه منها فإنه يمكن أن ينطلق لأي كتاب في الفقه المالكي بل لأي كتاب في الفقه كله فيقرأه في ويقالعه ويفهمه ويتدبره بسهولة بالخ الآن يمكنك أن تحمل ان تفتح كتاب من كتب الفقه فيصعب عليك القراءة فيه إشكالات في المصطلحات إشكالات في الفهم في تدبر المعاني في الاستنباطات في النقاشات في الجدل الفقهي أشياء كثيرة إنما يصعب عليك لأنك لم تسلك الطريقة المتدرجة التي توصلك إلى المطلوب والطريقة المتدرجة إذا أنت سرت عليها بعد ذلك تفتح أي كتاب من كتب الفقه فيسهل عليك النظر فيه ويصبح تصبح قراءتك في كتاب الفقه الدسم كقراءتك في كتاب الأدبي أو كتاب التاريخ أو نحو ذلك من كتاب التاريخ هذه الطريقة المتبع ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الدروس التي نسير عليها سندرس المرشد المعين وندرس الرسالة وعند انتهائنا من الرسالة ننظر هل هناك رغبة في الاستمرار إلى ما هو فوق الرسالة كمختصر خليل مثلا او نتوقف عند الرساله فقط هذا سننظر إليه في وقته ان شاء الله تبارك وتعالى اسال الله عز وجل ان ييسر علينا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وفهم كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واسال عز وجل أن ييسر علينا الاستمرار في هذه الدروس والاستفاده منها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين